ve la nablunukum bşeyimden alçlık ve acı ve nüqsimden alamalar ve anfas ve semarat ve bşrı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 إن كفروا وما كانوا الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها <تصفيق> لا العذاب ولا هم kum ilahum la rahman